Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman al-Rahim. Kuasa Ampunan dari Rabb-Ku. Inilah Dia yang Maha Pengetahui dan Maha Mengetahui. Rabb langit dan bumi dan apa di antara keduanya. 129. يلعبون 120. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 121. يغشى الناس Rasif al-Azdah bilaqila, Inna kum aaidun. Yooma labtish al-batishat al-kubra, Inna muttakin. Waladfitana qablahum وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِقُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّ رَبِّكُمْ أَمْ تَرْجُونَ وَإِلَّا مَنْ تُمْلِئُ لِي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلى إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء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 Inna yom al fasil biqatuhu majmum. 119. كالمهل يغلي في البطون 110. كولي الحميم 111. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسهم عذاب الحميم 113. وَاسْتَبْرَقَ بَدِيعَ الْفَنَاءِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ بِحورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ذلك هو العظيم، فإنما يصنعوا بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون